ب س م ا س و ع ه النابلسي ر ل م ن ا للعلوم ه كان ي حكيما م ا ا ت ب ع ا يوحى إ ل ي ك ربك من إن ا ل ل ه ك ا ن م تعملون ق ب ي ر ا ا وتوشل على ل ل ه وكفى بالله وكنا ما جعل الله لرجلين يوم قلبي ن ف ي ج ه وما جعل ازواجك م ا ل ل ه يقول ظ ا ه منهم ن ما هاتيكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقولكم ويهجي موسوعه أ النابلسي ل ه ف إ لم ت ع ا م ف للعلوم و ا ي ك م وليس ي ج ن الاسلاميه ح ف ي أخطأتم به ك ن م ت ع د ت ق ل و ب وكان الله غفورا رحيما النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم و أ و ل و الارحام بعضهم اولاد بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا ت س ع د و ا الى أ و ل ي ا ئ ك م معروفا كان ذلك في الكتاب مسكورا و إ ذ أ خ ذ ن ا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح و إ ب ر ا ه ي م و موسى و عيسى بن مريم و أ خ ذ ن ا منهم ميثاقا غليظا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 「اذ جاءوكم من فوقكم ومن أ س ف ل منكم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 م ن ه م يا أ ه ل ي النابلسي ت أ ذ ن ف ر ق منهم ا ل ن ب ي ي ق و ل و مروتنا ن إن ع و ر ة و م الاسلاميه هي يريدون بعورة إن إ فرارا و دخلت م من أ ق ط اسماء ر ه ا الله ف ت ا ل ح س ن ا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 هذا الله ما وعدنا و ر س و ل ه وصدق ا ل ل ه و ر س و ل ه وما ا ز د ه م إيمانا إلا و ت س ي م من م ا ا ل ؤ م ن ي ن ر ج ا صدقوا ل ما ع ا ه د و ا الله عليه ف م ن من ه م ق ض ى لحده و م ن ه م من ا ج ت ر و م ا بدلوا ب ت د ي ا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إ ن شاء أ ن يتوب عليهم إ ن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خ ي ر ا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا و أ ن ز ل الذين ظاهرهم من أ ه ل الكتاب من صياصيهم و ق د ف في قلوبهم الوعد فريقا تقتلون وتاسرون فريقا و أ و ر ث ه م أ ر ض ه م وديارهم و أ م و ا ل ه م و أ ر ض ا لم تقروها وكان الله على كل شيء قدير ا يا أ ي ه ا النبي قل لازواجك ان كنتن تردن ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما يا نساء النبي من يات منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن ي ق ل ت منكن ا لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أ ج ر ه ا مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء موسوعه ا ل ن ا ب ت ق ي ت ف ل ا ت خ ض ع ل ق و ل ي ط م ع ا ل ذ ي في ق ل ب ا م ر و فقرن ي ل اسماء الله ا ل أ و ل ى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 و ا ل ق ا ش ع ي ن و ا ل ق ا ش ع ا ت والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أ ع د الله لهم اعد الله لهم مغفره و أ ج ر ا عظيما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 إ ذ ا قضوا المن و ق ر ى وكان أ م ر الله م س ع و ل ا ما كان على النبي من حرج فيما س ر ض الله له س ن ة الله في الذين خلوا من قبل وكان أ م ر الله قدرا مقدورا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 و س ب ح و ه بكرة و أ ص يكون ل الذي يصلي ل ا هو ي ع م م ليصرجكم م ل ا ئ ك ت ه ا ل ل إلى ل ظ م ا ا ت ن و ر و ك ا ا ن ب ل م م ؤ ن ي ن ر ح ي م ا تحيتهم ي و م ي ل ق و ن ه س ل اجر م لهم وأعد أ ا ك ر ي م ا ر ا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 يا ايها الذين آ م ن و ا اذا نكحتم المؤمنات ثم قلقتوهن م من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده ّ سعتت دونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أ ي ه ا النبي إ ن ا أ ح ل د ن ا لك أ ز و ا ج ك التي آ ت ي ت أ ج و ر ه ن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات ع موسوعه ك ب ن ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم من دون المؤمنين الاسلاميه ف و موسوعه م لكي النابلسي يكون ع ي ك م ترجي من للعلوم الاسلاميه أدنى م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 فدخلوا إذا د ع ي ت م ف د خ ل و ا فإذا ط ع ت م ف النابلسي ت ش ت منكم للعلوم الاسلاميه ل واذا س أ ل ت م و ه ن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اقهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ولا أن تنكحوا أن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 ولا ا ن س ئ ه موسوعه ل ملكت ا ما أ النابلسي ه للعلوم ى النبي يا أيها الذين أيها ا ص ل و ا عليه و س ل م و ا ت س ل ي ه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ه واعدلهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ا ي ه ا المسلمون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 و ا ل مرجفون في ا ل م د ي ن ة له ولانك بهم ثم لا يجاورونك فيها إ ل ا قليلا ملعونين أ ي ن م ا ت كفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا س ن ة الله في الذين قلوا من قبل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 لا ي ج د و ن و ع ه النابلسي و ا يوم ق للعلوم يا ن ا ل ه أ ط ع ا ل و ا س ب ل ا ب ي ا موسوعه ن ا ل ع ذ ن م ل ع ن ا ب ل ذ ي ن آمنوا ل ا تكونوا ا ك ل ذ ي ن آ ذ و ا م و س ى فبرأه ا ل ل ه م م ا ق ا ل و ا وكان م ي ه ا يا أيها الذين آ م ن و ا ا ت ق و الله ا و و و ق ل ا ق و ل ا س د ي ن آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا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 إ ن ه كان ظ ل م ا جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما